غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كلا بل تحبون العجله وتذرون الْآخِرَةَ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ بَاسِرَةٌ تظن أن يفعل بها فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ راق وظن أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بالساق إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ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 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَعْمًا مِّن مَّنِيٍّ لَّهُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى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 تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين وكذلك يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تَأُوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ يعقوب كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 إِنَّ أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 قالوا يا ابانا ما لك لا تمننا على يوسف واننا له لناصرون ارسله معنا او يد يرتع ويلاعب واننا له لحافظون قال زني أن تذهبوا به وأخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجب وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ لتنبئنهم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا شاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين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 ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 اهلها إن كان قميصه ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر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 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عابد مَا عبدتم وَلَا أَنْتُمْ عابدون مَا أَعْبُدُ لكم دينكم واليدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Echt, de naam van de hoogste, de hoogste, de hoogste, de hoogste, de hoogste, de hoogste, الله, أحد, الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت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 تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أوليت وأعطيت نستغفرك ربنا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث فينا وانصرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل وللجنة هي نزلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ودياره رددته اللهم لا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا دللته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا عدواً للإسلام والمسلمين إلا خذلته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته اللهم أنور على الميتين من المسلمين قبورهم اللهم آنس وحشتهم اللهم ارحم غربتهم اللهم اجعل العمل الصالح جليسهم وانيسهم اللهم افتح لهم الى الجنات ابوابا ولا تحرمهم اجر رمضان وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واغفر لنا ذنوبنا وأعتق من النار رقابنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم تقبل منا قيام رمضان اللهم تقبل منا صلاة رمضان اللهم تقبل منا زكاة وصدقة رمضان اللهم تقبل منا دعاء رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا ممن صام وقام رمضان ايمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق لا امور المسلمين اللهم وفقوا لا تأمور المسلمين واجمع بينهم وبين شعوبهم على الحق والدين اللهم يسر أمورهم اللهم يسر احوالهم اللهم بارك في اعمارهم اللهم انا نسالك حفظا من حفظك يا ارحم الراحمين والطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر اشرارهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا ونورا لأبصارنا وضياء لأعمالنا اللهم واجعله شفاء لأمراضنا واجعله لنا إلى الجنة دليلا وعن النار سترا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم ساعدنا على تربية أولادنا اللهم ساعدنا على تربية أولادنا واجعلنا ممن بر بوالديه فبر به أبناؤه يا رب العالمين واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار